أنا شاعر عباد الله عباد الله يا ريحة الدنيا وأهل الزمان يا أطيب الأهل كلمني منكم صاحب الكيف الندي وعارف الدنيا مش هتطير ولا تؤمن مدح الحدائق والحلاوه وصف الجميل بالنقاوه وقال عن الصدفة بألف معاد وسألت عن صنعته الجدي كان فلاح وسمعت عن موال يقول يا اللي انت حداد واخوك نجار وابوك بانه تلاقيني واحد منهم يا عم وتلاقيني كلهم غني واقولهم وكأني بسيط معايا الشمس وغني وغني وغني وغني وغني وغني وغني وغني وغني واغني واقول مهما تأخر الفجر بيطلع يتمخطر مهما تأخر الفجر بيطلع يتمخطر راكب مهرة ولابس أخضر ويهسي البراق والرايا ولا ولا ولا ولا ولا غنى ولا صيد وكأني باصيت وبصيتهم معايا الشمس مرايا والأرض صرايا واغني واغني واغني واغني بعد قريب وعد قريب عمر الجاني الدنيا مسيب وعد قريب عمر الدنيا مسيب أعرف حق الصدر الطيب وتوني عيني السهراية ولا ولا ولا ولا ولا غنى ولا صيد ولا غنى ولا صيد وكأني بسيط وبسيط الشمس رايول ارض الصرا واغني وغني اغني وغني, وغني واقول طال نتخلى طال نتخلى ولا نحزن غير لا ونتفرق ولا نتخلى ولا نحزن غير ونتفرق اسمك اسمي وانا بتشرق بني ادم جرحي ودوايا ولا ولا ولا ولا ولا وانا ولا صيد, ولا غنى ولا صيد وكأني أرد صارايا وغني وغني وغني وغني وغني علفتني علفتني أهوى من الطير اللي غني اللي فتني أهوى من الطير اللي يغني ومن الغزلان المتأني اللي يعدي أنا يا أنا ولا يا ولا ولا ولا ولا ولا ولا غنى ولا صين وكأني باصي وطسيت معايا الشمس مرايا والأرض صرايا غني رغني وغني ووو هاللي فتنها هاللي فتنها والشمس تضحك لودنها هاللي فتنها والشمس تضحك لودنها واللي تملك برغطنها ما أعرفش الريح من الجاية.